وما بعد إن أشرق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محكثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع الرابع عشر المنكر جوري تشوار ديام علم الحديث حديث بريتلا المنكر لا حاشك قولك شيخ الباني أخوك دور قال مسلم في مقدمة صحيحه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته إمامي مسلم لمقدمي صحيح مسلم دافرمي نشانه حديث كمنكر به منكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والضبط خالفت يعني أقربيته رواية كي عزكي نسر رواية غيري خوي أبلام غيري خوي كساني حافظه كساني, شم كساني شم مقبول بن علماء قبول يعني كذبت ببينين خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها يعني مخالف روايكي أم مخالف برواية أوان ين موافق به بزور الجوركان كان مخالف به فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله أجر بينما أم شخص لزور جارة لزوج جرم مخ يعني حديثكاني روايته كاني مخالفة بروايات حفاض أوشيا أو منكر. بلى ما قد جارك يقول جاركان شاذ. إذا جارك يقول جاركان بل شاذ. بلى فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. من نقل شيخ الباني شيخ الباني أم مقطع وبرجي ما مشتمي نافل كده ولا صحيح كابو همنش هني منكر عوقو علمي كا. أجر منكر الله وهو كالشاذ. الله منكر وقتي وعيك الشاذ وعي. وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود إيه باشا إعمل الشاذة وثمان أقر الثقاء مخالفة شبكات أو ثقكات برام ليلة بقرينو بسرشال قال الشافعي أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره إيه فرق شيئتر شاذ لقل منكرتك الله أبي ودي وهو كالشاذ وهو كالشاذ لكم تعريفة تعريفي شافعي أقل تعريفي شافعي رحمه الله إن خالف راويه يعني الثقة الثقاتي فمنكر مردود أو كات الشاذد منكر تيك الله أبي شاذد منكر تيك الله أبي أقل ما بستي أبي أبي والذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشد به ثقه ام جالك تشيع تاك الله به كربوا ام تعريف ام تعريفه, أم تعريفة تعريفي نهنا وحافظ ابن كثير تعريفي في الدقيق نهنا يعني تعريفي في هني نهنا يعني بغل جامع مانعي نهنا و بوش هذا الا شيء ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود تمام اج ثقات في يقاء يخالف الثقه يخالف الثقات منكر مردود وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا اقر عدلي ضابط نبي يعني جبت اقر في شيء ضعيف بيت يخالف ثقة فمنكر النبود كابو الشاذ لقى منكره لتعريفه تي كلاوبي عنه تي كلاوبو فلم صحيح ل منكرشية إن خالف راوي الثقة لسر راويه الثقة عفوا راويه الثقات يالسر راويه بنو سر راويه بنو سأي راويه غير الحافظ الضابط أي راويه غير الحافظ راويه غير الحافظ أو الضابط كابو أقر بس ثقابت بس ثقابت حافظ به وضابط جنبه ومخالف إيش بكاء مكا اللي يكمده. ان خالف رأي ثقة غير الحافظ الضابط هو تقييد منك ثقة غير حافظ الضابط خالف منكر مردود بلام وإذا لم يكن عدل ضابطا أي عدل ضابط نبي شيء كان ضعيفا ضعيف وإن لم يخالف هالشيء هرمون كار، كار هو يس دو دو تعريف ما بدر شو؟ كسيج بيت كسيج بيت بعثي قشبة بي. بلن حافظنيه وضابطنيه بس ضعيفش نية خالف منكر، أما شاذ يعني من منكره بلن عليه يكون شاذ وعيه وهو كشاذ يعني بابلين هنديك لعلماء شيء تي كلاكن شاذ ده منكر تي كلاكن. ما المنكر قسم من اقسام الشاذ قسم من أقسام الشاذ على تعريف من يرى أو على تعريف من يرى الشاذة هو انفراد الثقة وليس له متابع <تصفيق> او تعريفي حاكم بولا بيتانا ندرس كتري اخوين ما؟ هو انفراد الثقه وليس له متابع است هو كالشاذ ان خالف روايه الثقات فمنكر مردود خالف بل هن دين ارنشي علن بس الثقات اقري روايتي ك ولو مخالف ايش بس لبله ومنفردة وحقي تفرديني شونك لاي أمام كيم حقي تفردي هيا كسيك حافظ أو ضابط بولمنا أو إمام متفرد تفردي أو زلامة قبول حافظ بضابط بإمامي بي معروف بيت يتفرد او أكو زيادية ثقة قبولة كنتو بلان كسيك مثلا ثقة بي. بس حافظني امامني شيخ بس ما تبي شيخي هي. او كات ما دام كسي تر امر روايتنا ولو مخالف اجناك ولو مخالف اجناك علنش شاذ اي ام جور الشخص اغا مخالف فكر او منكر علن أما بويا لم هو بوك شاذ واه او شاذ واحد شي متفردك خالف فراويه الثقات فمنكر مردود وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا اجر عدل ضابطنا نبي عدل ضابطنا نبي واذا وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا يعني با حافظ جنبه با عدل جنبه عد الضابط جنبه اي شيء حتى مخالفه جنكه ضعيف متفرد او كذا شيء او كذا فمنكر مردود كابو ضعيفة ضعيفه بمخالفك هرمونكرا أي أوي كأسم مشهور كم منكر لو علماء حديثة ضعيف مخالف ضعيف مخالف مسألة معروفة يعني الصلاحانية سأقول معروفة ضعيف مخالف هو هم ويشي لس لشيء سرتشاوي جتوى لس قشتي أم أبحاث أنا فروعنا جرينا بوسا تفرود بويا بوتيقشون لما موزها ويقول ان هذا التفرد تفرد وزياده ثقشه تفرد الزاني زياده ثقشه زاني تفرد الزاني انجا زاني شاذجيا انجا منكرشيا بويا هرم واما ان كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا او كسكه متفرده كسكي عدلا ضابطا باشا انجا حافظيشا قبل يقول يعني ان يكون لك ولا يقال له منكر يكون قيل له ذلك لك ان يكون لك ان يعني لك ان يكون لك يعني يكون بشيء لم يكون به غيره يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كات نعم هما مشتركان في كون في كل في كل منهما على قسمين وانما اختلافهما في مراتب الرواتب فالصدوق فالصدوق اذا تفرد بشيء مثل كسك صدوقه تفرد بشيء لا متابعه له ولا شاهدة ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاث صدوق كس يتمرتب صدوقها إذا تفرد بشيء رباتك هنا خي تنهي هنا كس يقنين متابعيك والشاهدين جنيا صدقك أجر تفرضك متابعيني شاهدي شنيا خويش أو أن ده الضبط نية ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن يعني او أن ده الضبط نية حديثك بيت الصحيح يعني او أن ده الضبط نية حديثك بيت الحسن الله قيدني أما أتوالين بايك لقسم كان الشاذ حسابك فإن خولف من هذه صفة مع ذلك كان اشد في شذوذه ورب وربما سماه بعضهم منكرا اام صدوقه كمستوي او اندنيع كده او صحيح بان حسن بيه و اقر كسكه مخالفيك او كاتا لقلبوني مخالفك يا باب منكر اقر مخالفنا نبيت شد أجل مخالفها بو بيت منكر وإن بلغ وربما سماه بعضهم منكر وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط بلان أجل بقعة أو رتبة حديث حسن به يا حديثي صحيح به وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه بلان خوي حديث مقبولة حسن به صحيح به بلانشي خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد يعني وهو الراجح حافظ أو ترجيح أداب قوة يعني كسب مقبول بيد يخالف أرجح منه، وهو المعتمد في تسميته أي أجر كسب بين وأما إذا فرض المستور كسيك سيكا أو أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر أما أمشي وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث وان خالف في ذلك فهو القسم الثاني مش منكره بلان جوراكيتي يعني اقر مستوربو موصوف بسوء الحفظ مضعفه في بعض المشايخ يعني ضعفه كان يجي يسير بيت كسم تابعين وشاهد جنيه بلان مخالفيش نير بو ضعيفه كان متفرد ضعيفك متفرد ضعيفك بين مخالفيشها وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة يباريك شد واره کم. برای فرق کشیدن دقیقه، لتقسیم کردن شد بودو بشه، منکرش بودو بشه و منکرو شد دیش دوستی لک جوازه. تعريف كن تي كبري. لنه كد الله نعم هما مشتركان. الله مشتركان لوي هر يك لهريش كه لواند دو نوعيه منك دو نوعيه شد يه في كون كل منهما على قسمه وإنما اختلافهما في مراتب الرواة لمراتب الرواة تقسيم كان جابث ليه نمني صدوق فالصدوق كسر صدوق إذا تفرد بشيء تنك صدوق وكو الثقة صدوق وكو ثقة ثقة ثبت اثبت الناس أو ثق الناس مرتبك نزم إذا تفرد بالشيء شتيكي هنا لا متابعة له وكاسي شنية متابعي متابعيكا أغا متابعيكا متفردنية الشاهديكي جنية بوي چونك بشاهديش تخوية ابيت شاهدي جنية ولم يكن عنده من الضبط ما يشترته في حد الصحيح والحسني أو ان دا الضبط او ان أو الضبط نبو حديثك كي خوي بطنها صحيح يانشي يانحسن هركس اهو متفرد بي يعني صدوق متفرد بم أحد احد وقسمي هو او باسي مخالفة نير اما الشاد اما يقنع فان خولفن من هذه صفته من هذه صفته مع ذلك كان اشد في شذوذه او او يعني هندك لعلمان لا منكر وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط تلك الرتبة أقسي جيشت تأوي حديثي والبيجلة مقبولة بالانشي خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاب جوريا كم صدوق بو وان لم يخالف جودي دوام ن كسكا صدوقه مقبوله بالام يخالف او امام منكر عفوا مشاد ن ضد المخالفه اشاد التعريف الثاني للشاد هو حقا النبي وربما سماه بعضهم منكر هل غيش مدينه او عندك لعله علماء قال صدوقك رشد بلان اگر كسيش صدوق هات صدوق هات خانف عندك لعله علماء اذن امام منكره بلان حافظ مقبولنا راجح لا يحافظ معتمده حافظ كامله اگر كسيك الثقيان صدوقك خانف او شاد اما دو جريش شيء كيف كان صدوقة ام يتجيش صدوقة او لو مخالفة نية لير مخالفة ما هدو كان شار ليرى سر منكر لمنكر نموني يعني، نموني كسيك سيء الحفظ نموني كسيك مضعف لكن مطلق <تصفيق> نية في <تصفيق> بعض مشايخه دون بعض باش متابع جنية متابع بيت تفردنا منه متابع وشاهدني فهذا أحد قسمي المنكر لبر ولا ولبر أوجه مستورة موصفة بسوء الحفظ مضعف في بعض مشايخه أبيت منكر شواهد متابعات جنيه منكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث يعني هندق علماء الحديث ألم متفردش بيهر هر منكره من بول منه وهو كالشاذ إن خالف الراويه الثقات فمنكر مردود أعمه هيك خم عليه خمرين إن خالف راويه تقييد راويك هنا كتب شيء الثقة إن خالف الراويه الثقة الثقات فسويت الراوي مطلق ثقة شكلته ضعيف شجديته، مسؤول شجديته، ما هم يجديته، باش الخاله راوي، أما أمين ما بس عليه، وهو الذي يوجد في إطلاقه كثير من آيات الحديث، باش وإن خولف في ذلك أي أجر أو هجبو مخالفشي هبو ضعيفو يان مجهولو مستور سئل حفب سئل حفب وان خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين أو منكرة يعني ضعيف يخالف ضعيف يخالف فبان ظهر بهذا الفصل فبان بهذا فصل, فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو متفرد أو متفرد مقبول المتفرد طبعاً كم ترين هي مقبول صدق مثلا مقبول متفرد لا متابعة ولا شاهد شاد ضعيف متفرد ضعيف متفرد لا متابعة ولا شاهد منكر باشر مقبول مخالف شاد ضعيف مخالف انا اقول توا. أو قولي أعطف. حافظ؟ هم هم هم هم هم هم هم والله هم زيبات، هم هم مهم هم O işte mühim değil. Çünkü ben neviye hala ben kavleyi hafızlığa umurda zor bir müşkele. Bizi çoğalış oluruz o zaman. Çoğalış oluruz o zaman. Ağabeyi her iki dua an akır. Ağabeyi. O sahi yekem yani. İzhan farada falan bulmalı bir rivayetim. Kam yekem işe? Yani ve saduq izhan farada لا متابع له ولا شاهد يعني لا يقول الروايه أو الشاذ لا تقول الروايه موسى ام السيمي شان واما اذا فرض المستور مستور شمانيا اذا كان له متابع او متابع هو رجلت اي شاذ شاذ ذكى منكر السير واما اذا فرض المستور او الموصوف اخذ او الموصوف بسوء الحمضي أو المضاعف في بعض المشايخ بدون بعض. إيه. أمشى المتابعين به. أما وريجيات. يا كم وريجيات. يا كم وريجيات سامش وريجيات. سامش وريجيات طب قاعد شيء. آخر أما لاي... لا لاي... لا ي لاي... لا يحن لا يحافظ لسات حمك الله لسات قواعدي حافظ بيناودي مُنكر. بيناودي مُنكر. بيناودي في شنو فيوتي ضعيف بو متفرد بلان مخالفني لسر قواعد حافظ تخريج ناكلي اقل سر قواعد يحافظ تخريجي ابن الحجر منفرد مستور ضعيف شنك لسر لأصلك كاما يا الشاذي إصطلاحي مخالف لمن هو أرجح منه قوي يستأوى منكرني، فلما منكرة متفرد مستو منكرة أو كانت تقيناك؟ ما وصل لم هنا لا بيت تصحيح هناك تتحسين هناك. بس ما وصل تسمية كاملة نينا والشام لسوي مش نينا ومنكر بس كان. لأصل التعريف يعني لأصل التعريف الشاذ خلافة اصل أصل تعريف الشاذ كامية يعني لا لاي تعريف الشاذ يعني الذاكرة والذهن يعني روشتوه بود تفرد شكونت من الشاذ يعني تفرد ز زي تربيه ملاي معنى لغويكوا ودلالة لغويكوا شو المتفرد الذي لا يتحمل لا يتحمل تفرده لا يتحمل أوشيا أوش شاذ أو شاذ شو كأو نيكة أو قوتينيكة تفردها ما صار في القوتينيكان بس لوئي كأنا حافظوا الحجابات هذا الصدوق يا كأنا بخويتنا حديثكيننا نا نا بتحصلنا بتصحون لا ن لا ولم يكن عنده. ولم يكن يعني إذا كان عنده قيدنية. آخر ولم يكن عنده. يعني من الضبط ما. لا ولم يكن عنده. صدوق وهي أو صدوقي كنية في صدوقي او صدوقي اه مسطور موصوف حقولها زرقل لا نزهر لاجل متابعي ينهبون او كانت حديثه كيف يعني ما اسمو الام دورايفا كانت يبوء في اوتشايخه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه شيء اه اه اه اه اه خدي خوي صادقه ايوه صدق في لا مقبول دي انا يوم اقول لك حاصل لك ايه بروح مسوق لا لا لا مقبوله يعني والله مقبوله لكن هل قدام يا اخوي من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن قد يمكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسني يعني اجى اخوي تيناها ريحه اللي بره وكفك الصدوق ويكون حديثه حسنا اذا وَإِذَا لَمْ لم يفرد اذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط النبي بس بدي احكي معك بس بدي احكي معك بس بدي احكي معك بس بدي احكي معك بس بدي مستور معك بس بدي احكي اغير متابع وشاهدين بها الحديثه الضعيفه بؤما عند رب الكر والام عند الاشاز اي هو الاسم المزفل ذكر تسميه كه لا اميان الضبطة يا ترى ما شيء ولم يكن عنده من الضبط. أوين إذا فرض المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف. بس آخر أوين فيها أوين في أصل الضبطة. ولكن في كمال الضبط يكون لدينا اضافه الى ان <تصفيق> ضبطك ولم يكن عنده يعني الدرجات التي يحصل به الضبط يعني لدينا كمالات الى يعني يكون لدينا اضافه الى ان يكون لدينا اضافه الى صدوق يهم لدينا اضافه ألين ارنشي فيه مقال فيه مقال يان بن منا يكتب حديثه ولا يحتج به يعني او درجني بقاع تخوي بقاع تشيب بقاع تحدي حسن يان تحدي حديث صحيح اللهم لابداني لابد يان مستوره لاعدال الداحيه يان موصوف بسيء الحفظة بسوء الحفظ بسوء الحفظ كلوى دوقه لته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 آه و ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط يعني أو في كيف يستبو حسن بو الصحيح او الديني كم ترى بو يكتب حديثه ولا يحتج به فيه مقال في, في, في ضبطه شيء بو أنمشتك صدوق يهم مشتك لوابتاني هي ناقاتك لي حسن برام ليلة الناء المستورة شخصك مستوره يعني مجهولة ينسي الحفظة سيئ الحفظ يعني شخص ضعف ضعفكي ضعف ضعف اكيد زوره ضعف اكيد من في بعض مشايخه ضعفكي شديدة بون الفلان والرياكه حديثه سقطه بو كحديثه سقط بو ب تفردي كت او كتاه شي ناكله حد ناكله يعني اويه تنضلي بلا ميكش تيلي وين ضعفيا شديد مطلقا. إنك أجر شديد مطلق بمتابعة وشواهد إجناقو. بعدم كأثر دون بعض دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهدة. فهذا أحد قسمي المنكر. شو أجا متابع بي وين بيت؟ أمانج بارزبيته حسن أشد ضعفا من هذا.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 لكن لن تتعامل مع الضغط على الضغط يسير الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط لا أي معاصرين كان لا أي معاصرين إشتكم نقل وقال بعض المعاصرين فإن المنكر عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفا منكر لا أي ما رواه الضعيف مخالفا للثقات غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك جمعاتك هم جمعاتي حمزة المليباري ديكتور حمزة المليباري اوي كرد وردود لسر الشيخ ربيع احيو اوي شهي دي لسر أم او اللي ام لم جمعاتي اوانة ثانية ام ام نقليكك الدولان اللي للاي متأخرين طبعا وام جمعاتي حمزة المليباري شوار ومعروفا ك إن أنا أبي توسر متقدمين سر متاخرين رواه سر حافظ بن حجر وبردو أنشر وما ذنبي خلافيش هش نقول إنكار يكن لأكتابتنا بلام عبارة هنديات فإن المنكر عند المتاخرين ما رواه الضعيف مخالفة للثقات. غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك إنما عنده يعني بلي ضعيف مخالف بناء كل حديث لم يعرف مصدره ثقة كان راويه أم ضعيفا خالف غيره أم تفرده زيك ألين متقدم متقدمين ويا كل حديث لم يعرف عن مصدره يعني هل حديثك خل روايتك نكر كسر بيت روايتك معروف نبي حديثك ثقة كان راويه أم ضعيفا خالف غيره أم تفرد إلى أن قال فالمنكر في لغة المتقدمين أعم منه عند المتأخرين وهو أقرب إلى معناه اللغوي فإن المنكر لغة مأخوذ من نشر الأمر نشيرا وأنكره إنكارا ونكرا معناه جهله يعني سري خلافك علماء لمسألي منكرة أو يهندجة روشتون بولاي معناي لغوي كون شادي شهرشون بولاي تفرد لم كون بولاي نزانين حديثي قديد غريبة خلق روايات نكدوا كالسي يعشان كسر روايتي نكدوا لم يعرف مصدره جاء ثقة روايتي بكاد غير ثقة روايتي بكاد باشا مخالفة بيه مخالفة بيه بيه وطري حديث منقر هذا مش مشكلة غورية يعني مشكلة غورية حديثيك اغد كسيكي السيقه بوان من حديثيين اما الاعمال وبنية اليك وشان دين كيشان توشبه بويا اما ذاهبي اوان ابو واما ان كان الذي تفرد به شان سكتبك تفرض به عدلاً ضابطاً حافظاً خبل شرعاً ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة أو النوع الخامس عشر جوري بانزا لجوري كاني علوم حديث في الاعتبار والمتابعات والشواهد في الاعتبار والمتابعات اعتبار يعني شيء يعني ولكن الحديث الذي يجعل الناس يجعل الناس يجعل اعتبار يعني الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يجعل الناس يعني الناس بو, أوي بو, شاهدك بو أو اعتبار حتى يعني مكانتي يخوي قبولي ببجرني توه حال فشتيكي ببده زين توه اعتبار كابو اعتبار خوي جورا جنية لجورا علمي مصطلح نوعي جنية متابع نوعي كا شاهد نوعي كا بس اعتبار إشي تويا جرنا كي لحاشكا لنكدى ابن صلاح الله هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد كذا في النكت على ابن الصلاح لا حاشير خمدوه قال ابن الصلاح هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا وهل هو معروف أو لا هو سيء محمد شاكر بشنا سر مثالك، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، بمسنا دع أخر حديث هات هات فإن رواه فإن رواه غير حماد عن أيوب. أكرسي كثير لأيوب رواياتك غير حماد أو متابع أو غير أيوب عن محمد كثيثير غير أيوب لا محمد كريسيون أو متابعي محمد كريسيون أو غير محمد عن أبي هريرة أو متابع أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متابع نبيت الشاهد عمل السر أو مذهب أو شاهد ومتابع الأمر سهل وفقطون للمزارق الماء يسوي ترتيبك إن شاء الله اليردا لسر أو غير أبي هريرة تعليق كل بنوسة يعني بنوسة فائدة اعلم أن الراجحة أن الراجحة أن المتابعة لمن دون الصحابي متابعات لدواء لدواء صحابة دسبي يعني شيء طبعا على الراجح حافظ بن ترجيح يا كا أينا هيا العلماء ديشوني كثير بكارئي أنا فأيدي كثير بنساء خلاصة المتابعة أن الراوية المتفرد أن الراوي المتفرد في اثناء السنه ان شوركا ان شوركا من راوين من راوين فرواه عن شيخه او شوركه شيخه او شوركه شيخه فمن سوقه فمن فوقه إلى آخر السند فهو المتابع فالأول هو المتابعة التامة. فالأول هو المتابعة التامة، ولا بد في كونها تامة. ولا بد في كونها تامه من اتفاقهما في السند الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر دعنا فان توبوا فإن توبع وفارقه ولو في الصحابي ولو في الصحابي فلا تكون تامة والثاني القاصرة دوام قاصر ايه اي سبا نسأل انبرج ان الراوي المتفرد في اثناء السنة قال لي الراوي المتفر المتفرد في اثناء السنة مك في اصل السنة اقل صحابيك حديثك يكي يان أجد صحابيك يجندوانو ديش حديث روايتهن بلام لم يجدوا ده هرشا نيكها من صحابي يكذب ليان روايته من التابعين بس أما بيتفردي مطلق يانا بيتفردي مطلق لسه أو تعريفك النزاهة من ما كان تقول أما بيتا فردي مطلق كوابو متابعة لفردي مطلقها هي نية يمكن اجر متابعه فرد مطلق نية ان الراوي المتفرد في اثناء نقفي اصل في اثناء السند كقولنا اصنقيدا من روناده لتابعين لرناده صح متاب ننا تاب... تابعين شنت راجع هوي فرد صحابي حديث اجر صحابي يك صحابي روايتك فرد نيه فردي مطلق لا دواء صحي برودة. بشر. أن الراوي المتفرد في أثناء السند إن شوريك. بقول منا تمعشة أميك أمدو أمسي أمشور. سيد سندك أكين سيدكين أم خلقية روايه لا كتب أو هي أو هي. أم كثني رواياتي أم حدثي كتبه أم أم حدثة هرها مين مدارك ده سأل أنا لظن ما ناه كابو كذي أم متفردة أ chains بو أوين متابع دوزينه وجرأنا كمان فيدر شيء اعتبار كسيك من هنا لجل متفردة كيد أستفيك ليرة بو ب متابع أم روايات حديثك كتاك وتاب في مثل متابعة تامة، بس أجرها لو داس فيك كت، شو نعمل لو رواياتك أيك كتريش هاد لم تفردها كوداس فيك نكتب، لا لا سرور متفرد هو داس فيك، لا سرور متفرد هو متابعة قاصر، بيت تمع شيئا؟ إن شورك من راوين فرواه عن شيخه يعني كما هو يروي هو يروي كما هو يروي عن شيخه المتابع يروي عن شيخه هذا المتفرد أما في متابعي تامه دوم أو شوري كشيخه أو شوري كشيخه فمن فوقه كسيك هاد لقال أندى بوب الشريك لشيخك والريباتك بوب الشريك الشيخ بوب الشريك الشيخك يعني شريكي خويني إلا الشيخ كاريوت، كبو بس شريك الشيخ كله شيخ الشيخ كاريوت عندك، بلان لهردو حالتك، متابعي تام مقارنة تأخر السنة ذي، إلى آخر السند فهو المتابع، فالأول متابعي تام مي. ولا بد في كونها تامة من اتفاقهما في السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن توبة وفارقه ولو في الصحابي مثلا لقال يا رواتي كالتا ريبالام دلاله متابعيه بلالام قاصره لم تصل للنهايه و وفارق اوله في الصحابي فلا تكونوا تامل اجل اولي شوبي بلالام برا اي اجل لحويه ونبي نبيل لشيخ شايخ كوبيت لها الكوبيت لها الكوبيت لها ورم لها الكوبيت لها الكوبيت لها الكوبيت لها متفردك هي لو يجيك مرجنياً للشيخ مصنف و بخاري وشيخ شيخك ليش وياك كسي متفردة لأثناء السنة؟ اگر كسي بين رواياتك اللي قال أول لأم متابعي تامة. ما بس المعوية متابعي تامة مرجنياً للشيخ مصنفين وأصحاب الكتب. أجر كسي كبين سلسلة حديثك هي سيكزبي سيكزبي. تفرض تفردك اللي بين جمر ويدابل ليه ولكن يجب ان بشرتك هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك لا مثاله أن يروي حماد بن سلم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن رواه غير حماد عن أيوب يعني إذا كان فإن رواه غير حماد عن أيوب يعني إذا كان حماد متفردا أو غير أيوب عن محمد إذا كان أيوب متفردة أو غير محمد يعني إذا كان محمد متفردة محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة اللي رأوا استي لمدى لا جلينين شن ك الصحابي نيا أو غير أبي وطمانشي أن الراجع عن المتابعة لمن دون الصحابي فهذه متابعات أمانة متابعات ويكراص بالقناص المتابع. بلى. <تصفيق> وقيدي في أثناء السنة بالودان. يعني أجر من أول السنة من وناب تتابع تابا. أنا أول بع أول إيش أثناء يعني بس كلك ما عندك شيء دركيين؟ صح. أصل. أصل دركيين داروا. في أثناء أثناءك. إيه هو ما؟ نوصل قبلين. معلم يقوم في اول السنه ده كتر واشت نيا او ولا تو اصلا شيء تمام دقيق ثلاثه دقيق ثلاثه دقيق ثلاثه باشا فهذه متابعات فان روي معناه من طريق اخرى عن صحابي اخر سمي شاهدا لمعناه بلان اگر روايات كده معناه او حديثه روايات كده لصحابيكي تلوى او قيوت الشاهد فينا و تلوى متابع فان رويا معناه بنوس او لفظه اقل حمان لفظه رواياتك وكو خوي بس صحابي كيان بنوس او لفظه على الراجح لكن بالشرط شيء صحابين آخر بشرط أن يكون عن صحابي آخر طابق أقول الصحابيك يتلبو كل لفظك أو كخويشي بيت معناه معنايك بيت همان معناه بدات شرط او أو حديث حديثيك بيه همان معناه بدات اوكتا حقيوتي جي بيوتي الشاهد اللي لبوسطين هذه ورشه مفاق بس يعني بابري اوجن ما فيني اوريني